بِنْ الوَطَن نَطُوف نَطُوف مَع آلَةِ الزَمَن نَطُوف البِحَار لِنَكْشِفَ الأَسْرار نُقَاتِلُ الأَشْرَار وَنَعُوذُ لِلْوَطَن مَع آلَةِ الزَمَن نَطُوف فِي الْبِلادَ طَوْقَ السَّحَابَة فِي رِحْلَةِ الْعَشْوَاقِ رِحْلَةِ الْعَنَاب نَطُوف فِي الْبِلادَ طَوْقَ السَّحَابَة احنا في الاشواط <سؤال> احنا في عنابه نوفي سنسن نواجه الصعاب نغالب المحن ونعوض ونعوض نعوض للوطن نعاهد السمن في رحله عنابه رحله عنابه رحله عنابه